نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب. تم الليل المظلم يروي ضم الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه لو القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا يا يا ربي فكاف من أنشى للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجاء يوم لأ ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا, شكرا يا ربا اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروا لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضا ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب شكرا يا ربا